صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا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 النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير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 رَأَى الدَّاخِلِينَ وَأَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا أن فَخْنَ فيِيهِ مُِوحنَ وَصَّقَتْ بِكمات رَبِّهَا وَكُتُ بهِهِ وَكَت مَِد